الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى عن العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل لعلكم بلقاء ربكم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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعشاب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يصبب ماء واحد ونفضل بعضها على بعض. الأكل إن في ذلك لا آيات لقوم يعقون وإن تعجب فعجبوا قولا أ إذا كنتم ربنا إن لفي خلق جديد أولا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 ومنها الله يعلم ما تحمل كل القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنار له معقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرون ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له، وما لهم من دونه موال، من هو الذي يريكم البرق خوفه وطمعه، ويُنشئ السحاب الثقات. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحان لو دعوة الحق والذين يدعون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 تم لا خلقه فتشابه الخلق عليهم قل لله خالق كل شيء وهو الواحد القهاب أنزل من السماء ما فسال أوديت بقدرها فاحتمل السيل زبد ورابيا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 كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الغسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا والذين لم يستجيبوا له وَمَا أُوَاهم جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادَ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ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 وعقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الداو جنات عدن يدخلون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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليهم آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبه بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. أبا لهم وحسن مأابك كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتثلو عليهم الذي أوحينا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 ولا يزال الذين كفروا تصيبوا بما صنعوا طارعا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل 17. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم, ثم أخذتهم فكيف كان عقاب 18. أفمن هو طائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا أن بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الأرض أَوْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُوِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُونٌ وَصَدُوهُ عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ آخرة أشق وما له من الله من مثال الجنة التي وعد وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب مليكون كذلك زلنا حكما عربيا ولئن دبت أهواءه بعدما جاك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا وَلَئِن كَوَّلْنَا لَهُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعَن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 فَلِلَّهِ الْمَكْو كَ يعلم يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُسْلِمًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا موسیقی